21. cüz. Ankebut suresi sayfa 401. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن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 وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَقُطِّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْلَّرْتَ بَلْ مُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بوتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبرئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين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 فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ إذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُوا بِمَا أَتِينَاهمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلَنَا حَرَّمَنَا مِنَهُ وَيُتَقَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَغْلَوْ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ رُومًا فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلِّهِمْ سَيُغْلِبُونَ فِي بضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ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 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ثمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ سُمْمَةً يُعِيدُهُ سُمْمَةً إلَيْهِ تُرْجَعُ وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين 112. وجهك للدين حنيفا 113. الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يَشَاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِلَ الْقُرُبَى حَقَّهُ وَالْمِسْفِينَ وَابْنَ السَّبِيرُ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّ الرَّحْمَةِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَوُ وَلِتَبْتَوُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْرِسِينَ أُرْئِلَ أَسَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيلُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيلٌ مَوْتٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا مَالِحًا لَّرَأَوْهُ مُصْطَرًّا وَاللَّو مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير كذلك كانوا يؤفكون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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هذا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 119. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 119. فبشره بعذاب أليم 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قَلَّبَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد اتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ نُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْرُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِك مِن اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَالَّصَّيْنِ الْإِنْسَانِ وَوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي, لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المصير. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَا بِإِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ إثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ نَطِيفٌ خَبِيرٌ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 واقصد في نشيك واغذر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن الله سخى لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَالْأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَئِذَا وَلَنَّا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 فلا تعلم نفس ما أغفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذَلِكُمْ قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فَإِلَّا مَتَعَلَّمُوا أَبَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَقْطَعْتُنَّ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاوَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَوَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآثوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قَلَيْنَ فَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُم مِنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُمْ شُوَأً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعبقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْذُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُوشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِذَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَقَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا إِنَّ الْأَحْزَابَ يَوْذُو لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَمْبَاءِكُمْ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 يا نساء النبي من يأت من بِفَاحِشَةٍ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم